ابدا عند, عند تاريخ العلم اخذنا تعريف العلم واخذنا معرفه الله تبارك الله معرفه الله تبارك وتعالى وتوقفنا عليها اذا يا اخوه بسم الله عبدالله بارحة بإذن الله تبارك وتعالى فما أدف الإخوة حذروا المكروح الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على ربينا محمد وعنني وصحبه أجنائي قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومعرفة نبيه أي معرفة نبيه محمد الله عليه وسلم قال المؤلف محيط لله تبارك وتعالى إلى جميع المكلفين من الثقلين إنسهم وجنهم دون استفناء لجنس ودون استفناء لأحد لا من ذكونهم ولا من إنافهم كما قال ربنا تبارك وتعالى قل ياها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي جعل الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول نبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون لو نلاحظ في هذه الآية من يكتبها لنا يا إخوة من يكتب لنا الآية قل يا أيها الناس إن رسول الله إيكم جميعا من يكتب لنا الآية يا أخوة صوت واضح يا أخوة صوت واضح الله طيب جيد من, لنا؟ من يريد الآية كاملة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا أله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون نعم أحسنت يا أبا حمزة جزاك الله خيرا نلاحظ يا إخوة حضركم الله صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ننرى في هذه الآية أن كلمة الناس جاءت شاملة لجميع الأناس من أرسل ودن وعرب وعجم وذكور وإناث وكل من جرى عليه قلم التكليف بدين استثناء لأي أحد الناس إلا كافة من اكثر الناس ان من للنحس بشيرا ولا ترى ولكننا ارسل ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكلمتك عفه تالق على العدم فانا يقربها من ياتي رسالته صلى الله عليه وسلم أي أحد من بعثا وهم على وجه الأرض ومن هنا يتبين من العبد بطلان دعوة اليهود والنصار أو دعوة من يدعي أنه يعبد الله بختاب سادق أو دين إلهي سابق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نجول الفرطان على النبي والله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى مهيمنا على جميع الكتب السادقة له وجعل لينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنجاء والرسل عليهم وعلى من الصلاة والسلام هذا كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يليه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبنوكم فيما آتاكم فاستدق خيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون كذلك كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حبيب جامل الحديث غير من باب التغليل ان السفر يعني يمارسه اغلب الاوائل فان كذلك لا في معنى هذا الحديث وهو تنوها ابلغ الذي يفادا في هذه اللحظه أيضا لأرحلة الصلاة فلوصول أي إذا لم يجد ما يتوضع بوه إذا لم يجد ما يتوضع فالله فعليه بالتعامل كما كان أحسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت والسلام وقف إلا في مئة غالب وقفت إلا قبل جاهل من الأنبياء الذين سألون وعدتمنا لاغد القبلي واعطيته ك صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعد الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه وهذا هو الشاهد معنا من الحديث هو قومه صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ولا شك يا إخوة أن هذه المعرفة تستلزم وتستوجب في ذاته قل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى ودين الحق وطاعته فيما امر طاع تستوجب تصديقه فيما اخبر والثناء كل ما لها عنه وزجر وان لا يعبد الله تبارك وتعالى الا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يستوجب ويستلزم تحكيم شريعته فمن مات ولم يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم كان حقيقا على أن يكون من أهل النار أعاذنا الله يعكم من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إما يمت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه ويقع أن يتبعني فقد صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا بإطرة وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الوصول الثلاثة وأرسل بمبثل كذلك مما يشمله معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة ما جاء به من الشرع والتكاليف من عند الله تبارك وتعالى فلا يكفي المسلم والمسلمة أن يقول نحن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمد بن عبد الله لا. نحن أن يعلم بأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى أنزل عليه كتابا وأمره بكبيانه وأمره بدعوة أمته إلى الاعتصان بهذا الكتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة المطهرة إذن فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ما يلي أولا معرفة شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعرفة نسبه وسأتلكم عليه في الكلام على الأصل الثالث من الأصول الثلاثة بإذن الله تبارك وتعالى الأمر الثالي محبته فوق محبة النفس والمال والد والولد كما حتى أكون أحد إليه من نفسه وماله ووالده وولد وولده والناس أجمعين فقال عمر رضي الله عنه لا أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال لا لأنت أحب إلي الآن يا رسول الله من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الأمر الثالث مما يتضمنه معرفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نحدث ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى قُنتم تُعِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْجِرُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ والله غفور ورحيم الأمر الوابع العمل بما جاء من شريعة وما جاء به من شرع مطهر من عند الله تبارك وتعالى رجاء رحمة الله تبارك وتعالى ومخافة عدده وعلى المسلم أيها الإخوة أن يعلم أن أهل العلم قد ذكروا لشهادة أن محمد رسول الله شروطاً. علموها بالتتبع والاستقرار وقد مرت معنا سابقا في غير ما درس وهي كما يلي أولا طاعته في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم فعليا تصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم سواء كان من خبر الأمم السابقة لنا أو في أمر من الأخبار التي أخبر عنها مستقبلا من أمور البعث والجزاء أو أموه القبر ومسائله أو ما يختص بذات الله تبارك وتعالى دعون شك في خبر واحد صح عنه صلى الله عليه وسلم ومن شك في خبر واحد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر عياذا بالله فقد زكاه الله تبارك وتعالى بقوله وما ينطق عن الهوى ثالثا اجتناب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال والمعتقدات الباطنة في أي باب كان من أبواب الدين سواء كان في العبادات أو المعاملات لقول الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت عن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد وقوله تبارك وتعالى إن تجتلبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقوله تبارك وتعالى والذين اجتلبون كبائر إذن والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله تبارك وتعالى الذين اجتلبون كبائر الإذن والفواحش إلا النمم إن واسعوا مغفرة هو ألم بكم إذ من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزقوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قالت تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوزوا لمن شهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى أن يعبد الله تبارك وتعالى بغير ما جاء به ومن عبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر فلا يصح عبادة الله تبارك وتعالى بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم في يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ويقول تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من حكم غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما حكم القوانين الوضعيه وفرضها على المسلمين قصرا وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى كلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلم تسليما ويقول تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنين بالله وليوم الآخر خير وأحسن ويقول تبارك وتعالى ألم ترأي لذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ومن هذا الشرط يأتي الإعراض عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الله تبارك وتعالى ألم تعين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يبعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون دخلوا في هذا الشرط أيضاً من رد حكماً أو أمراً أو نهياً جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول الله ترك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسلعون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن أو يصيبهم عذاب أليم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله ومعرفة دين الإسلامي بالأدلة قول المؤلح مع الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نقول يا أخوة حفظكم الله بأن الكلام على الإسلام يكون من حيث معرفة معناه في اللغة وفي الاستناح من يذكر لنا معنى الإسلام في اللغة ما معنى الاسلام لغة هذا كل طب... نعم أحسنت يا عبد الله أحسنتم يا أخوة بارك الله فيكم إذن الإسلام في اللغة معنى الاستسلام إذن ماذا يكون تعريف الإسلام في الاصطلاح الذي اصطلح عليه أهل السنة والجماعة Ah uh. Bye راول يجيب بيتسوان يلا لهم مناسب لنت الله يحفظك الله تسوكل يا اخوه في صوت في صوت حظاكم كل الله كلام واصل لكن الله المستعان لا تعتبر يعني عن الله يا سلايم المصري ده في جو المسل داخله الواحد والله السلام عليكم والله السلام عليكم السلام عليكم Estak fitz asoota hartany水menausiona salara ikaten 26 dτοen pulver Irak, Esto arzuca eintote hasak da zen. Itzedak ul不會 aver denar zielena ikusi ditet ez онdsietan.